وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجن وجنّة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا من ربكم وجن وجنّة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين الذين يوافقون في السراء الذين يوافقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله، ذكر الله. فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ أغفر أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فدخلت ماء قبلكم سنا فسيروا في الأرض فاظروا فسيروا في الأرض فاظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان لل سَيَوْهُدًى وَمَوْعِظًا وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كنتم مُؤْمِنِينَ فسكم قرحة، فقد مس القوم قرحا مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا، ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم آت تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا أم حسبتم آت دخل الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ